فتك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أرغب أن ت عن آلهتي يا إبراهيم، لإن لم تنته قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عساء لا أكون بدعاء ربي شقيا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 واركر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا